وما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر مشروعية زكاة الفطر أشار إليها الحديث الثاني فهي تتمثل في فائدتين فائده تعود على المزكي وفائده تعود على من يأخذون الزكاة أما الأولى فهي تطهير الصائم عما عساه يكون قد وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسي حتى من زوجته كاللمس والقبلة وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ فتكون زكاه الفطر بمثابة جبر لهذا النقص أو بمثابة تكفير له إلى جالب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها وهي في الوقت نفسه برهان على أن المزكي استفاد من دروس الجوع والعطش استفاد رحمة بمن يعانون منهما من الفقراء والمساكين فقد قاس كما يقاسون وهنا لا يجوز له أن يقسو ويتجمد عاطفته عندما يرى غيره ممن لا يجد ما يسد به جوعه أو يطفئ ضمأه يسأله شيئا من فضل الله عليه وكأن هذه الزكاه وهي رمز متواضع بمثابة الرسم المفروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم القيامة وذلك التقدير وهذه الجائزة تكون في يوم العيد كما جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن حيث يشهد الله تعالى ملائكته على رضاه وعلى مغفرته لعباده جزاء صيام رمضان وقيام لياليه ومن قسى قلبه ولم يخرجها على الرغم من يسرها دل على أنه لم يستفد من دروس الصيام رحمة وكان صيامه صياما شكليا قد يكون مرغما عليه حياء لا من الله ولكن من الناس فهو عمل مرفوض مردود عليه وذلك ما يشير اليه الحديث الذي رواه أبو حفص ابن شاهين في فضائل رمضان وقال إنه حديث جيد الإسناد هذا الحديث هو صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة وبخاصة في يوم العيد كي يشعروا بالفرح والسرور كما يفرح غيرهم من الناس ولذلك كان من الأوقات المتخيرة لإخراج زكاة الفطر كان صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين وحتى لا يحتاج الفقراء إلى التطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي والدار قطني أغنوهم عن طواف هذا اليوم ولهذه الفائدة الثانية التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعذر أو لغير عذر فإن كان قد قصر في واجب فلا يجوز أن يقصر في واجب آخر وإن كان قد حرم من الفائدة الخاصة للصيام فلا يجوز أن يؤثر ذلك على واجبه لاجتماعي والله أعلم